يا <تصفيق> أيها 1-إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل العده 2-واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا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 لم يحضن وأولئك الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن وَمَن يَتَقِلَّ لَهُ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ سِرَّا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَلْزَلَهُ إلَيْكُمْ وَمَن يَتَقِلَّ لَهُ يُكْفِرْ عَنْهُ سِيَأَتِهِ يُكْفِرْ عَنْهُ سِيَأَتِهِ لَهُ أَجْرًا